يوسف <تصفيق> <مو> يقال الكره المشقته والكره اي بالفتح لم انتكلف الشيءه فتعمله كارها ففرق بين الكره بالضم والكره بالفتحه ويقال من الكره الكراهيه ويقولون نعم أيضا بالفتح الحمل الشديد الرأس ويقال آه معذرة الكره الحمل من فتحتين وليس الحمل الشديد الرأس كأنه يكره للمقياد وقال الشيخ ابن وتيمين رحمه الله تعالى من في شرحه على الأصول في علم الأصول قال المكروه لغة المبغض اسم مفعول من كريهة بمعنى أبغضة منه قوله تعالى ولكن كره الله مباعثهم فصدّهم يعني ابغضهم فاي شيء تبغضه فهو لك فهذا بالنسبه للحد اللغوي وما الاستلاح فقد سبق بيانه طيب وقد تكلمنا أيضا في المجلس الأخير عن الأوجه التي يأتي عليها المكروه في اصطلاحات أهل العلم وبينا أنه من ضمن هذه الأوجه أنه كان يأتي بمعنى الحرام وهذا الذي غلب على كلمات الأئمة المتقدمين أنه كانوا يطلقون المكروهة بمعنى الحرام وذكرنا نصوصا عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي رحمه الله تؤيد هذا الأمر ونزيد فائدة نعم ب... ببعض النقولات عن... عن ابن قيم الجوزية رحمه الله فقال الامام... الامام ابن قيم الجوزية اقرأ علينا وقد غلط كثير من التأخرين قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد غلط كثير من المتأخرين من أسباع الأئمة من أسباع الأئمة على أئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنقى المتأخرون التحريم عما, عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخففت مؤونته عليهم فحملوا فحمل له بعضهم على التنزيل وتجاوز به اخرون إلى تراهه ترك الاولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غرق عظيم في الشريعه وعلى الائمه <تصفيق> فهذه نعم يعني نكتة هامة ينبغن ينتبه إليها طالب العلم خاصة الذي قد يتجرأ على على القراءة في كتب المطولات من الكتب التي تعني بنقل كلام الأئمة المتقدمين من ناحية التحريم والإيجاب ونحو ذلك فيطلع على كلام للإمام أحمد يقول أكره كذا أو هذا مكروه أو أو بنحو هذه العبارات فيذ به يظن أن الإمام أحمد لا يحرم هذا الشيء ولا يرى تحريمه فيحدث الغلط على الإمام أحمد وعلى غيره من الأن كما ذكر الإمام المقيم ويتوهم هذا الطالب أن هذا الشيء ليس مخرما إنما يكره فقط فإذ به قد ينقل هذا لغيره أو يقع وهو هذا الحرام تحت دعوة الكراهة وحتى نبين هذه النكتة أكثر وأكثر نذكر المزيد من الأمثلة من اقوال الائمه حتى يعني لا طبقا عندنا ادنى شبهه في هذه المساله ونظرا لاهميتها فكما ايضا نقل ابن القيم في بعض كتبه عن الامام احمد الاحمد كان يقول عن الجمع بين الأختين يعني أن يجمع الرجل بين أختين في الزواج من كان يقول أكرهه وكان يقول أن الجمع بين أختين بملك اليمين يعني أن يجمع بين أخت وأخرى كملك يمين وليس كزوجة تعرفون ملك اليمين أم لا من لا يعرف من ألدي لا يعرف صيف يكون العاجب باختصار ملك اليمين هو انه اذا قامت سوق الجهاد اه انا يعني نسأل أن يقيمها على, حق على حقها او على ما يحب ويرضى والجهاد الحقيقي ليس ليس قتل الخوارج هذا حدث الجهاد نعم بيننا وبين الكافرين فتوقع في الاسر نسوه من النساء الكافرين هؤلاء النسوه يسمون بالسبايا ويقوم القائد أو يعني أو وليه الأمر نعم بتوزيع هؤلاء السبايا على الجنود على الجند المسلم فإذا ملكها هذا الجندي أو هذا الرجل المسلم بتمليك القائد أو ولي له بعد أن يتم أسر هؤلاء النسوة فصارت ملكا له يحل له منها ما يحل له من امرأته أي زوجته ولكن ليست زوجة ليست كالحرة المسلمة ليست لا حقوق الحرة المسلمة الزوجة ولكنه تملكها بتمليك الله له بحكم الله عز وجل اه تحل, تحل له وهذا بلا شك من اعزاز الله للاسلام والمسلمين فيا المسلم, المسلم يدرك هذه العزه التي تتحقق له بالجهاد في سبيل الله وقال إمام أحمد لما سئل عن الرجل يجمع بين الأختين أي من, من ملك اليمين أي من, من السبايا وضح وضح يا مهدي طيب. ف فلما سئل عن هذا قال أكرهه ولا أقوله وحرام فقال الإمام المقيم الجوزية وأنه رحمه الله معلقا على هذا ومذهبه تحريمه آه. وإنما تورع الإطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان رضي الله عنه عثمان رضي كان له قول قد يفهم منه هذا الأمر وهو الذي أخرجه الإمام مالك الإمام مالك في موطئه والشافعي أخرجه من طريق مالك كما في مسنده يعني أن رجلا من طريق قبيسة أن رجلا سأل عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عصمان أحلتهما آية محرمتهما آية أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فظاهر هذا الكلام أن الخليفة الراشد عصمان رضي العنو كأنه تردد في التحريم أو كأنه يعني لم يجزم به أو كأنه يرى الكراهة يحتمل كلامه يحتمل فكأن أحمد رحمه الله تورع أيضا عن إطلاق عن لفظ التحريم صراحة نظرا لقوله وثمان هذا ولكن ولكن من منصور من أصحاب أحمد وقال عنه أنه لما سئل عن هذه المسألة فقال لا أقول حرام ولكن ننهى عنه هذه أوضح من سابقتها وقد يظن في هذا الكلام التعارض ولكن أحمد لم يتعارض كلامهم وإنما الذي يعرف طريقة الإمام أحمد واصطلاحاته لا يظن تعارض <تصفيق> أحمد رحمه الله كغيري من هولي الأمة الفحول كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام كلفظ كمصطلح أو كمعنى يعني أن ينسب هذا التحريم إلى الله أن الله حرم كذا <تصفيق> إلا بنص واضح صريح هذا لا يعني أنه كان إذا جاءت مسألة ليس فيها نص ولكن الحكم فيها بالتحريم والأقرب أنه لا يرى التحريم كان يرى التحريم ولكنه يتورع أن يتلقى بالتحريم يقول أكره وكذا ويرى التحريم يعني يرى أن الذي يفعل هذا يأثم ولكنه يتورع أن يقع في الوعيد ولا تقول لمطاصف ألسناتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فكما قال نعم ابن قيم الجوزية ومذهبه التحرين كان يرى تحريم الأختين ولذلك أصحابه الذين جاءوا من بعده نعم حملوا, نعم حملوا كلامه عليه على التحرين ولكنهم عرفوا يعرف طريقته في إطلاق الألفاظ طيب ومن هذه و... يعني كمثال هذا أيضا أن أبا القاسم الخراقي نقل عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن الشرب فآنية الذهب والفضة فقال يعني أنه يكره هذا ثم علق أو عقب أبو القاسم بقوله ومذهبه أنه لا يجوز يعني نقل قوله بالكراهة وبين أن مقصوده بالكراهة عدم الجواز وماذبه لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة و... ثم أمثلة كثيرة في هذا الباب عن الإمام أحمد مكتفي ماذا عنهم وكذلك بالنسبة للإمام مالك رحمه الله فكما جاء أهل الإمام مالك أنه كان يقول في كثير من أجوباته أكره كذا وهو حرام فمنها أنه نص على كراهة الشطرنج هذه اللعبة عند الكثير من أصحابه التحريم أي ذهب أغلب أصحاب مالك إلى أن مالكا يذهب إلى تحريم الشطرنج رغم أنه قال أكره الشطرنج وحمل نعم بعضهم هذا القول من على الكراه ولكن الذي حملوه على التحريمهم الأكثر وفهموا من مذهبه كما فهموا من مذهب أحمد وكذلك الشافعي فقد سئل عن اللعب بالشطرنج فقال إنه له شبه الباطل أكرهه أيضا فصرح بلفظ كراها بل زاد أنه قال ولا يتبين, ولا يتبين لي تحريمه ولا يتبين لي تحريمه وقد نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى ولكنه نقله عنه بسيقة التمريد وحمل كلامه على الكراهة التحريمية شيخ الإسلام معلق ابن القيم على كلامه فقال فقد نص أي شافع على كراهته وتوقف في تحريمه فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز أو مباح إنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه فالحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها أو إباحته فهذا من ابن القيم أنه ذهب إلى أن كلام الشفية هذا يفهم منه التوقف في فقط وأما شيخ الإسلام حمله عليه على الكراهة التحريمية والذي يعنينا أن قول الشافعي أكرهه لا يفيد بمفرده أنه يذهب إلى الكراهة الاستلاحية التي يعنيها المتأخرون طيب. وأيضا من هذا أن الشافعي نصه على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا اي اذا كانت له, له ابنه اتت له من ايه من الزنا فنصى الشافعيه على كراهة هذا فقط خلق هذا فعلق على ذلك ابن القيم رحمه الله من فقال والذي يليق بجلالته وإمامته أي الشافعي ومذهبه الذي أجل أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة وأطلق لفظ الكراهة نعم لأن الحرام يكرهه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا ممن قال هذا شيخ ابن القيم شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى وبلا شك الذي صدق تلميذه إلى تقرير هذا عن الشافعي رحمه الله طيب. نعم يعني وهناك أيضا أمثلة عن أبي حنيفة يعني قريبة من هذا هنا نقول بإجاز إن ابن القيم قال قد نص محمد ابن الحسن والشيباني صاحب أبي حنيفة أن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم يجد أي أبو حنيفة فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظة التحريم على غرار ما كان يصنعه أحمد ومالك والشافعي يحرمهم الله جميعا كم باقي على الشيء هنا كان نقل أيضا مهم عن القيم قد وذكره في كتابه بداع الفوائد يتمموا الكلامة في هذه المسألة ونرجعه للمجلس القادم من يصر الله أصر وصلى الله على محمد وعلى الله عليه وسلم منتقلوا